مسامع الخير للإنشاد تقدم. الرقي الكفاحي ناوي لي سلاحي لي جراحي الله وأكبر الله وأكبر الرقي الكفاحي جامع النجماحي نمضي نسير في طريق النفير حيث يحل المصير وألقي نجاحي ناولوني أشير في طريق النفير حيث يحل المصير وألقي نجاحي وألقي نجاحي نمضي ندور على من عدو الندود قاصب وحباحي ناولوني أذود عن من عدو اللذود قاصب وحباحي ناولوني عتادي حان وقت جهادي في سفين النيلاني غدوتي ورواحي ناولوني عتادي حان وقت جهادي في سفين النيلاني غدوتي ورواحي رجوتي ورواحي <تصفيق> أللووني مقاتل كل طوم وسافل كافر بل لدود وأللوهم نطاحي لولوني مقاتل كل طوم وسافل كافر بل لدود وألولهم نطاحي وألولهم نطاحي aideولي <تصفيق> مجامل كل بطاة وفاسق أوله من حكور لا يريد صلاحي ناوي لي يجرب كل عاطل وفاسد أوله من حكور لا يريد صلاحي لا, لا يريد يجيب صوت قص الحبيب إنه يستغيث أطلق لي سراحي ناوي لي يجيب صوت قص الحبيب إنه يستغيث اطلقوا لي سراحي، اطلقوا لي سراحي. أعين إخوتي الصادقين من رجال الجهاد ووجود البطاحين. ناوي لي أعين إخوتي الصادقين من رجال الجهاد ووجود البطاحين ووجود البطاحين. ناوي لي ولاء قلبي ورفاقي. في جنال الخلود ويطيب شراحي ناولوني أولاق المصطفى ورفاقي في جنال الخلود ويطيب شراحي, ويطيب شراحي ناولوني سلاحي كي ناوي جراحي ناولوني لأمضي في طريق الكفاحي Now we only